يَأْكُلُهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ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 وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وَلِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خلال اللهَّهُ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَبْضَ وَأَنزَل وَأَنزَل مِنَ السَّمائِمَاأَن فَأَخْجَ بِه مِنَ السَّمَراتِ رِزقََّكُمْ وَسَخرَ لكم لَكُ مُرفُكَ تَجرِيَ فيِي الْ البَحْرِ بِأَمْرِه وَسَخَرَ لَكُم لِأَه وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار